بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة هل جميع الخلق سواه يومئذ يتفرقون نشاهد فضيعة قل لا إله إلا الله أبراهيم أقول لك راسي ما ديوش فيه لازم يقول لا إله إلا الله والله لما قال لا ساحت ساحت مائحة ساحت الخمر من شاب لم يبلغ العشرين سنة يا, يا نا. ناس متى بتصحون يوم يأتي الناس وفدة وعزيز القوم عبدة هل ظننتم فيها خلدة وبقاء لا يزول يومها ماذا نقول اننا نلخبو ارجعوا للنصاميه قتلوا اخذهم قبض وانا ما اخذني انا سكران ما اخذني وفجاه ينطلق احده قد فاز وربي قد فاز بسلام <تصفيق> مليونير عاداه الكل. نصدق ندخل النار. سعر. سعر. وانظروا إليه أين هو الذي كان يقول أإنك لمن المصدقين. بطل عثر في سواء الجميم. أخير. تذر الدم لا دم إذا عانت لا جمح يط في عرفة الجم ولا خال ولا عارف. مؤسسة الأبرار للإنتاج والتوزيع تقدم يومئذ يتفرقون محاضرة للداعية عبد المحسن الأحمد بسم الله الحمد لله الذي جل وعلا على عرشه استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر أو أجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى عباده ليسوا سواء منهم من هو في الدرك الأسفل ومنهم من هو في الدرجات العلى ومنهم من يمشي على الأرض وقد بني قصره في جنة المأوى ومنهم من قاده الشيطان حتى كتب في نار تلظى وأصلي وأسلم على إمام الهدى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اهتدى أما بعد أحبة الفضل سؤال يطرح في كل مقام وفي كل مجال ليس بالأفواه ولكن بالعقول هل جميع الخلق سواء. هل كل الناس عند رب العالمين سوى؟ هذا يعصي الله جل جلاله ويتمتع ويتقلب وينام ويشرب ويلبس والآخر هناك في طاعة الله جل جلاله يخشى الله ويتق الله ومع ذلك ويشرب ويأكل ويلبس إذا كانوا قد اشتبهوا في الملبس والمشرب والماكل فهل هم سواء عند رب العالمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار هذا السؤال الذي يحير العقول وهذا السؤال الذي لو فهمه الخلق لتغيرت أحوالهم يقول ربي جل جلاله ليسوا سواء. فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ طيب يا رب الكل يأكل ويشرب ويلبس من عصاك من أطاعك وأنت يا رب تقول ليسوا سواء وهم درجات عند الله هنا ستكون هذه المحاضرة وهذا اللقاء إجابة على هذا السؤال فقط مررت بين المرضى من مريض لآخر ذاك هناك لا تعرف أهو حي أم ميت إلا أن الأنفاس ترتفع وتنزل والآخر هناك قد عاتت الأجهزة والأنابيب في كل مكان ذاك أنبوب قد غرس في ذاك الأنف والأنبوب الآخر قد اخترق ذاك الفم وهنا في صدره تلك الأسلاك وتلك الأنابيب فتفكرت في نفسي لحظات وتأملت في حالي مع رب البريات جل جلاله أنا أمشي والكل منهم قد طرح على ذاك السيد الأبيض فرفعت رأسي إلى السماء وقلت يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه كانت الساعة الثالثة والنصف أو الرابعة فجرا فقلت في نفسي هؤلاء قد طرحوا لا تعرف أحي أم ميت ولا تدري ما هو حال أهلهم في بيوتهم قد قاموا يدعون لهم بالشفاء وكم من الناس من هو في تلك اللحظة بسماعة التلفون يعاكس بنات الناس وهي تعاكس وكم منهم من يرقص في المراقص وكم منهم من عاث في الطرقات يؤذي خلق الله وعباد الله وكم منهم من يزني وكم منهم من يسرق فقلت سبحان الله إن لله لحكمة وإن الله جل جلاله العظيم خرجت وكان قبيل أذان الفجر وبينما أنا في ذاك الطريق يكاد يخلو من السيارات أمشي من ورائي مجموعة سيارات قرابة العشرين سيارة هذا يشير بالنور المهم أني والله أصبت بربك فابتعت إذ بالسياوة من هنا ومن هناك بفضل الله نجوت يمشون والله وكأني واقف وهم بأعلى سرعة تعدوا وإذ بالشباب من على الشبابيك الأغاني على أعلى الأصوات وذاك من الشباك خارج وذاك يرقص وهذا قد نزع فنيلته والثاني والثالث والرابع أشكال أمة محمد عليه الصلاة والسلام في وقت السحر حتى تعدوا وبقيت وأمشي لوحدي فتساءلت فقلت هذه إجابة السؤال الذي سألت نفسي في المستشفى قبل قليل. كم من الأقام الذين أنعم الله عليهم؟ إن الإنسان لا يطوى متى الرؤوس السنا لو أن أحدهم هناك قد ركبت فيه الليات والأنابيب لما تجبر على رب الأرض والسماوات في الطلقات بهذا الشكل يعصي رب البريات. وعدوا فقلت في نفسي سبحان الله بهذه السرعة الجنونية وبهذا التهور هؤلاء أمة محمد عليه الصلاة والسلام وبينما أنا في حبل أفكاري إذ بي أنظر إلى الأمام وإذ بالسيارات تقف وإذ بالأنوار الخلفية الحمراء تشير فقلت في نفسي ما الذي أوقفهم وماذا يريدون في هذا الطريق السريع قف سيارتي في الصف الخامس وتسألت ماذا عساهم يفعلون جاءت الإجابات قد يكونوا وقفوا يرقصون قد يكونوا وقفوا لواحد منهم يفحط بالسيارة وهم قد عملوا هذا السياج حتى يعطوه راحته المهم المسافة بعيدة خمس مسارات من السيارات أمامي جلست في السيارة أنتظر على الخط يفتح هل أنزل أنصحهم أو لا وفجأة واللحظات تمر إذ بي جميع منهم حولي وبجنبي ومن أمامي بالسيارات ينزلون ويتجهون للأمام وبينما أنا أفكر أنزل أو لا الشباب يرجعون على أقدامهم والله مر أحدهم وضرب سيارتي وهو يبكي والآخر من وراءه يقول يا شباب اللي ما راح لا يروح اللي ما راح لا يروح مشاهد فضيعة فسألت نفسي أهو حادث؟ أماذا؟ أم ماذا؟ يعني بمشاهد فضيعة اللي جنبي بالسيارة ركب السيارة وسار إلى الخلف وعكس الطريق السريع كالمجنون كالمصاب بالهستيريا نزلت من السيارة وانطلقت وأنا أمشي والناس تواجهني أول ما تعديت الصف الأول من السيارات هناك إذ بأنظر إلى أربعة قد تجمعوا على شخص طريح أنظر وهذا شاب يهزه مع أكتافه يقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله وأنظر إذ بالرجل قد بلغ الأربعين أو أكثر من عمره ليس هناك ساق هناك فخذ فقط قد قطعت ساقه ولا أدري والله أين الأخرى أهي قد كسرت على الأمام أم على الخلف وهذا الذي يطرحه ويشده ويقول قل لا إله إلا الله نظرت إذ بذاك لا ينطق وفجأة بدأت التحرك الشفاه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ابعد عني الرجل ذو الأربعين فأنا يقول لهذا الشاب ابعد عني وهذا ما زال مستمر يقول قل لا إله إلا الله أنا سمعته قالها فأمسكت بكت الشاب ورفعت قلت لا خلاص قال لا إله إلا الله أتركه وشأنه فإذ يوشح بيده حتى كاد يضربني على وجهه قال لا لازم يقول لا إله إن الله والله لما قال لا فاحت رائحة الخمر من شاب لم يبلغ العشرين سنة علمت أن هذا سكران وإن يقبل مني أي الكلام فحمدت ربي أن ذاك الذي قد عادت فيه الدماء وعادت فيه حليل السيارات الحمد لله أنه قال لا إله إلا الله ولا ترى إلا أشلاء ساقه قد بُترت هناك في المسار الأوسط من الشارع وإذ بالآخر هناك قد انطرح على الرصيف الذي بين المسارين فذهبت إليه وإذ بالدماء تتعب من فمه قد أسندوه أصحابه وهذا يقول له إبراهيم أنت بخير هذا زميله اللي كان معا في السيارة أنت بخير وذاك لا يجيب والله ظمنته فارق الحياة فأقبلت عليه قلت له يا إبراهيم قل لا إله إلا الله قال راسي ما أدري وش فيه قلت قل لا إله إلا الله يسكن رأسك قل لا إله إلا الله والله معالم اللحظات الأخرى بدت واضحة في وجهه والدمى تتعب من فمه ثم حرف يخرج ثم تخرج معه فقاعات الدم ويخرج معه الدم ينزف كلما أغلق الحنجرة وتنفس بث الدم حتى جاء على ثيابه وثياب من هو حوله قلت قل لا إله إلا الله أبراهيم جاء الله أقول إكراسي مدري وش فيه ذهبت إلى الآخر الذي اجتمع عليه رجال الأمن من الدفاع المدني ومن الشرطة جاءوا لكي يخلصوا أجلاء ذاك الجسد من الحديد الذي ما ترك شلوا إلا قد خرق فأتينا به إذ به في مكان الراكب السائق لا ندري أين ذهب أقذفت به السيارة والله لا ندري المهم أن ذاك الراكب والله لا تدري أهو حي أم ميت هو قد أغمض عينيه وقد تعلق قد دخل عليه الحديد حديد باب السيارة حتى أخذ من جنبه مأخذة كأن الباب قطعة من الجسد المهم نهز السيارة وهو يهتز معنا رجل الشرطة يحاول أن يخرجه يحاول أن يفك الجسد وهو متعلق هناك لم يسقط لا على المرتبة ولا على الجنب قد تعلق بعد أن التصقت فيه وتشبثت فيه حديد تلك السيارة نحاول نحاول حاولت أن أدركه بلا إله إلا الله قد ننزع الباب عنه وقد فارق الحياة دخلت رأسي من الشباك قلت له يا فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله وأنا أكر عليه وإذ به يضرس بأسنانه ويضرس بأسنانه وفتح عينه نظر إلي والله لم يجيب ولم يقل لا إله إلا الله حاولت ينظر إلي ينظر إلي ثم فجأة وقبل أن ننزع الباب إذ تلك العنق تميل هناك والله تعلقت لم تصطط لأن الحديد قد التصق بجنبه فوالله لا تعرف من جسمه أو لا ثم بدأ ذاك رجل الشرطة يصيح صياح والله لم أسمع مثله قط قال يا ناس يا ناس متى بتصحون متى بتصحون كل يوم والله يلتفت علي بعد أن حاولت أهدأ قال كل يوم يرون مثل هذه المشاهد ولا يتعظون ثم خرض على ركبتيه وجثا المهم ننزل هذا من السيارة وذاك من السيارة منهم المصاب ومنهم من تقطعت أشلاؤه رجعت إلى ذاك السكران الذي لم يبلغ العشرين سنة أنظر في حاله نظر ذاك الشاب بالسكران نظر يمنى ويصرة وحركاته تجيب الكل ينظر إليه ثم بدأ يركض في وسط الشارع أمام الناس ثم قفز وضرب على الأرض بعد أن جثى على رتبة قال إن الله عظيم إن الله عظيم أتيت أريد أن أهدى إن الله عظيم ثم بدأ يلتفت علي يقول إحنا كنا مشغلين مشغلين أغاني كلنا أخذهم فر وأنا ما أخذني أنا سكران ما أخذني إن الله عظيم يقول لو أخذني معهم كيف ألقى الله أقول له إيش سويت بنفسي أقول له يا رب أعطيتني النعم وعصيتك أنا ما أخذني إن الله عظيم احتضنت الرجل أمام الناس مشهد والله مريع لا تدري أتنظر الأشلاء أم تهدئ هذا الذي قد أصيب بالهستيريا احتضنته قلت أبشر بالخير عسى الله سبحانه وتعالى أن يكون أراد بك خير يوم أن أنجاك بدأ يبكي قال إن الله عظيم الله يران الآن بدأ يطلق كلمات عجيبة وبدأ يطلق كلمات غريبة هدأته إذ بالأذان يرفع وإذ بذاك المسجد يرفع الله أكبر وهؤلاء قد فارقوا ما سمعوا الله أكبر والحشود هناك كأنك في وقت الظهر ثم سألت نفسي وأنا مع هذا الشاب من هو هذا الذي قال لا إله إلا الله قد جاوز الأربعين وهل كان مع الشباب إذ بها تنجلي الشبهات وينكشف الغموب ذاك الرجل كان في ذاك الباص الصغير وإذ بهؤلاء يحدون عن يمين ويسار وبسرعة السيارة يخترقون الحديد حتى يبترون ساقه وسوف يسألون والله سوف يسألون فقلت سبحان الله قال لا إله إلا الله وهؤلاء ما قالوها فتذكرت قول ربي جل جلال أم حسب الذين اجترحوا السيئات ما قال كفروا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات مو آمنوا وعملوا الصيئات من يتوبوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فلأجل هذا أذنى الله لهذا أن يقول لا إله إلا الله في اليوم نفسه كان يوم الجمعة ألقيت الكلمة هذه وكنت متأثراً بكل ما فيه فأذكرت القصة وما أن أنهيت هذه القصة في وصد ذاك الجو وأنا في غاية التأثر خرجت من المسجد جاءني رجل قد شاب عارضه ومعاه شابين فقال هل تعرف الرجل ذكرته قلت لا ما أعرفه قال هذا أخي وأنا أريد أن أبشرك بشارة كما بشرتنا أنه قال لا إله إلا الله أنا كنت ممن غسله والله الذي لا إله هو ونحن نغسله أصابع يديه ثنتين قبضت وهو رافع لا إله إلا الله رافع السبابة أنه لا إله إلا الله فقلت سبحان الله وهكذا شباب المسلمين يقتل بعضهم بعضا قتلوه من المسؤول عن الأطفال الذين يتموه هذا في لحظة التهور لم يفكر أنه يتم أطفال تلك الليلة باتوا يبكون قد يرفع أحدهم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيقول ربي نعم وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين فعلمت أن الله سبحانه وتعالى لن يعاملنا سواء وأن الله سبحانه وتعالى سيفرق بيننا وعلمت الإجابة على السؤال أهم سواء يوم أن رأيتهم في آخر لحظاتهم، وهذا يذكر الله والآخر لا يستطيع. ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة، يوم إذ يتفرقون. من ذاك اليوم يأكلون يشربون سوا في تلك اللحظة بعدها سيتفرقون في كل شيء يا رب سيتفرقون في ماذا في المأكل في المشرف في الملبس سيجيبك الله جل جلاله في كتابه في كل شيء هي المرحلة الوحيدة والمحطة الوحيدة التي يأكل فيها العاص والطائع في هذه الدنيا قال سبحانه وتعالى كلا نمدها هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا هل تعرف منهم هؤلاء ومنهم هؤلاء يقول سنمد هؤلاء الذين استعانوا بنعمنا على معاصينا سنمدهم أكل شرب لباس نوم مسكن وأولئك وهؤلاء الذين استعانوا بنعم الله على طاعتنا فالكل سيمدها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا التي لا تساوي جناح البعوضة لكنه قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون لن نتكلم عن الموت وضمت القبر واتساعة لآخرين وضيقه على آخرين حتى تختلف الأضلاع فهذا تفرق لكن ليس هذا المجال لن نتكلم عن المقامع التي يقمع بها أناس تحت الأرض والذين يفتح لهم على الجنة لن نتكلم عن من يبشر بالجنة وهو في حفرته ويقول ربي أقم الساعة والآخر الذي يقول ربي لا تقم الساعة حينما يرى ما ينتظره هناك لا سنتكلم في أول يوم يحشر فيه العصار ومن أطاع الله الله تكلم وذكر لنا في القرآن أنه في ذاك اليوم لن يأكذ الكل سواء ولن يشربوا سواء ولن يلبسوا سواء ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون لأننا ما فهمنا هذا الكلام فعلنا ما فعلنا مع الشياطين واتبعناهم اتبعنا أهواءنا ما هو التفرق في الحشر وكيف يكون التفرق في يوم المحشر يقول الله سبحانه وتعالى عن أقوام بمجرد أن ينفق في الصور ويخرج من الأجداد سيكون في فزع عظيم لأنه يرى الخلق حفاء عراء يتخافتون بينهم إن بثم إلا عشرة ثم فجأة يرى جهنم وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أن المسألة ليست من شابها. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى هناك جي يومئذ بجحنه. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. ليس كل الناس. هناك أقوام قد قال الله عنهم. لا يسمعون حسيسها سبحان الله يا رب أناس تخوفهم وتزفر عليهم النار وتشق من بعيد وأناس لا يسمعون حسيسها هل علمت أنهم سيتفرقون هناك أقوام بمجرد أن يخرج من القبر قد وكل به ملائكه غلاظ شداد أول ما يستقبلونه يجرونهم من قدميه حتى يحشر على وجهه ليس كل الناس كذا هناك أقوام أول ما يخرج من القبر تأتيه الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي صبرتم من أجله اليوم سنريكم أنه هناك فرق بين من أطاع وبين من عصى ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعدها يوم نحشر المتقين ما قال نحشر المسلمين ولا المؤمنين اختار المتقين لذاك اليوم الذي سماه ربي بالعقيم الذي سماه ربي بالطام يقول هناك أقوى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا هل رأيتم أنهم يتفرقون حتى في طريقة المحشر حتى في طريقة المشي ثم هناك هناك يظل أقوام في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظلهم سبعة فهل أنت منهم وهل أنت منهم والله سيكون أقوام هناك لا ظل ولا ظليل الشمس قد رميل والعرق قد ألجم الناس منهم من إلى كعبي ومنهم من إلى وكبتي ومنهم من إلى حقوي ومنهم من قد غرق في العرق خمسين ألف سنة لأجل هذا انضبط هنا من انضبط اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لذاك اليوم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون وسيعلم الذين ظلموا ضحكوا قليلا هنا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلمون أن الله ما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون هناك سيحشر الناس يوم تجتو كل أمة في دياجير الملمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول؟ يوم يأتي الناس وفدا وعزيز القوم عبدا هل ظننتم فيها خلدا وبقاء لا يزول يومها ماذا نقول هناك سيعلم الكل وهنا أكثر الناس لا يعلمون ويوضع الحساب ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فجأة ينادى يا فلان ابن فلان هلم والله سيذكر اسمك وتخيل نفسك الآن واستشعري أخيه إن كان اليوم أو غد سيحصل المشهد فاستشعري هلم للعرض على ربك وجاءت كل نفس معها سائق إلى أين بين يدي جبار السماوات والأرض معها سائق وشيد معه سجلات قد أوثق فيها كل لحظة بمثاقيل الدر ثم تأتي بين يدي رب العالمين وتفتح الصفحات وإذ بها قامت فاشتهت فقدرت فأقدمت رأت يا ربي ما تشتهيه وهو يغضبك فأخذته أعجب هذاك اللباس وهو يغضبك يا ربي ما ترددت ولا سألت ولا قالت أخاف يوم التغاب لا لا تشتهي شيء إلا فعلته إن كان يرضيك أو لا يرضيك يا ربي ليس بينها وبين المعصية إلا أن تشتهيها وليس بينها وبين المعصية والكبيرة إلا أن تقدر عليها والصفحات كلها اجتهد فعلت اجتهد فعلت اجتهد فعلت فيقول ربي جل جلاله خذوها فغلوها ومن عذابي أذقها إني قد اشتد غضبي على من قد قل حياؤه مني فكم قل حياؤنا من الله فينادي منادي لقد تعست وشقت فلانة بنت فلان شقاء لن تسعد بعده أبدا ذلك يوم التغابل ثم ينادى بفلان أو فلانة حلم للعرض على ربك فيقوم وإذ يتقدمه السائق والشهيد ثم يعرض وتفتح الصفحات لحظات حاسمة كل صفحة هو قد نسيها وقد أوثقها الله جل جلاله أحصاه الله ونسوه ثم تفتح الصحيفة فإذ به قام فاشتهى فقدر وتذكر مقام الله فانتهى يا له من شرف يا له من شرف قام فتذكر مقام الله فانتهى يا رب دخل في ذاك المحل وقد علم أنه سيفصل الثوب ثم رفعه يا ربي بسنة المصطفى يا ربي قدر وقد ركبت له عينين واشتهى فلا والله يوم أن تذكر مقامك انتهى واتقى هنيئا, هنيئا له والله شرف كل صحيفة بشرفها ثم فجأة إذ به يؤمر به وينادي المنادي لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا ويأخذ الكتاب باليمين هل رأيتم أنهم يتفرقون صار الحساب مختلف وعلى هذا الأساس قال ربي ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم ثم هناك هناك يتفرق الناس في المحشر وفي الحساب وها هم الآن قد أقبلوا على الصراط وهناك سيكون الحال أشد لأن النار سيراها الكل ثم لا ترونها عين اليقين اعبروا وإن منكم إلا واردها أنت يا من تسمعني الآن ويا من تسمعين الآن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم تتقدم الأقدام وهذه قدم ستوضع الآن على الصراط من سينجو يا رب ثم ننجي الذين من أسلموا من ثم ننجي الذين اتقوا الذي يقدر على أن يفعل المعاصي تقدر تلبس الملابس الخليعة تقدر تنظر المناظر الخليعة تقدر تفعل كل الأفعال لكنها اتقت فنجاها الله جل جلاله قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الضالمين فيها جتية هناك هناك من يسقط سيأخذ في المسافة وسيأخذ في ذاك الطريق إلى جهنم سبعين سنة أعاذ الله وإياكم منها حتى أن ينبجس رأسه في الأرض في قعر جهنم سبعين خريفة والكلاليب والصراط أدق من الشعر وهناك لن ينجو إلا المتقون ونذر الظالمين فيها جفية فكم من المسلمين من من ظلم نفسه ثم تنجو طائفة هناك سماهم ربي جل جلاله بالمتقين اللهم جعلنا منه هؤلاء أقوام لهم أبصار كما لنا ولهم أثماء كما لنا ولهم أرجل كما لنا ولهم شهوات كما لنا لكنها في كل لفته وفي كل حرف وفي كل كلمة يتبعون فيها رضى الله ويتفكرون فيها كيف ينجوا من عذاب الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يغريهم الشيطان كما يغرينا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يلتفت أحدهم قد عبر النار يعني لن تمسه النار أي نعيم في ذاك الصدر وتلتفت إحداهم قد أنجأها ربها فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع العلور هؤلاء زحزح تنفس الصعداء النار من ورائهم فماذا أمامهم إذ به مكان قد سمأه النبي عليه الصلاة والسلام القنطرة هناك من هناك ينظرون إذ بعائشة رضي الله عنها وتلك خديجة ومريم ابنة عمران وذاك أبو بكر وذاك عمر وذاك ابن عباس وذاك بلال وهناك هناك محمد عليه الصلاة والسلام ينتظر هؤلاء الذين اتقوا فهنيئا للمتقين أ يفرحون بنجاتهم من النار أم يفرحون برؤية الأخيار أم يفرحون برؤية محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام فلا والله لا يتسع ذاك القلب للفرح والفرح والفرح ثم يتقدم محمد عليه الصلاة والسلام ويخطون وراءه ويحثون وراءه الخطى والسير إلى أين؟ إلى أجمل مصير هناك يمشون وراء محمد عليه الصوات والسلام لأنهم قد اقتفوا أثره في الدنيا واتبعوا سنته وأوامره وانتهوا عن نواهيه فهاهم اليوم يعلمون أنها لم تذهب هباء فجأة فجأة يرفع ذاك السور يرونه من بعيد وهم يحثون الخطى سور لم يروا مثله في الدنيا أبدا له أبواب ثمانية وفجأة والنساء من وراء السور ومن على مسيرة أربعين سنة تخالط تلك الأنفاس فتشرائب تلك الأعناق هذه ريح الجنة من على مسيرة أربعين عام فكيف لو كنا بداخلها هذا الذي نجد من مسيرة أربعين سنة فكيف لو عبرنا ذاك السور فكيف لو دخلنا هذه الأبواب يا رسول الله الأبواب مغلقة يعلمون أن وراء ذاك السور جنة عرضها السماوات والأرض يعلمون أنهم بمجرد أن يخطوا داخل ثكسي، أنهم لن ترد لهم أمنيه أبدا، ولن تبقى في صدورهم شهوة أبدا. يا رسول الله، الأبواب مغلقة، وفجأة ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم ويخطو الخطى وكأنما يخطوها على قلوبهم، فيقول في المتفق عليه. فأمسك بحلقة الباب ولا تسل عن تلك الأبصار ماذا ستنظر ولا عن تلك الأسماء ماذا ستسمع فيقرع النبي عليه الصلاة والسلام الباب فيجيبه رضوان عليه السلام من عند الباب فيقول محمد رسول الله اللهم صلي عليه وسلم تسليما كثيرا محمد رسول الله فيجيب رضوان محمد والله ما أمرت ولا انتظرت ولا بقيت إلا لأن الله جل جلاله قد أمرني أن لا أفتح لأحد قبلك فها هي مصاريع الباب تتحرك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا فتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم قدتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعلمنا أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العميق وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العميق هؤلاء من خشي الرحمن بالغيب وجاء ابي قلب منيب ادخلوها أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاؤون فيها، ولدينا مزيد. هل أنت تخشى الرحمة بالغيب؟ هل أنت تخشين الرحمن بالغيب؟ منا من لا يخشى الرحمن حتى في الشهادة فها هي مواصفاتهم اللهم اجعلنا منهم ثم يتقدمون وقد رأوا مشاهد لأول من يرونها في حياتهم لا في صور ولا في البلدان ولا في التلفاز ما رأوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أول ما يعبرون يصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أول من تخطو أخدامهم اليمنى باب الجنة يصف لنا وكأن نراهم يقول وجوههم لو رأينا وجوههم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجوههم على صورة القمر ليلة البدر ينطلق أحدهم وإحداهم هناك قد فاز وربي قد فاز لن يرد له طلب بعد اليوم أبدا لن يشتهي شيء وما يتحقق أبدا لن يهرم بعد اليوم أبدا لن يبأس بعد اليوم أبدا لن يحزن بعد اليوم أبدا ولن يمرض بعد اليوم أبدا ولن يموت بعد اليوم أبدا رفعت قصورهم غرف من فوقها غرف مبنية من بناها بناها ربي جل جلاله الذي أتقن كل شيء بديع السماوات والأرض أعدها للمتقين فهل نحن من المتقين كيف يستقبلون الملائك تستقبل من نور والولدان كأنهم لؤلؤ منثور وهناك في الاستقبال حور ووصائف الحور وهناك جنات وأنهار ولباس الحرير يا ربي هؤلاء هم الذين تعبوا في الدنيا خشوك بالغيب وجاءوا بقلب منيب تابوا وأنابوا فما لهم يا ربي كيف ستطعمهم في الجنة وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذ الإيمان أي الطعام وأي الشراب وسقاهم ربهم شرابا طهورا يتنازعون فيها كأسا أي شراب تظنون الذي صنعه الله أنهار أربعة فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وخمر لذة للشاربين وأنهار عسل مصفى اشربوا وكلوا وذاك على الفرش هناك يا رب ماذا أعددت لهم في الفرش متكئين على فرش بطائنها من استبرق بطائنها يا رب من استبرق أرق أنواع الحرير إذن ظواهرها يا رب الذي تلامسه وأجسادهم ما هو ولا خطر على قلب بشر هناك سيختلف السماع لا يسمعون فيها لغا ولا تأثيما ولا خبر يؤسفهم ولا خبر يزعجهم والملائكة يدخون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار مسيرة الشجرة هناك مئة عام وجهها تضيء له الدنيا وأسورة الرجل لو بدت لأطفأ الضوء الشمس والقمر فلا يرون إلا نور وجمال في جمال ولا يسمعون إلا جمال ونسائم الجنة إذا حركت الأغصان سمعوا الحان لم يسمعوا مثلها ولم تسمع أذن مثلها في الدنيا قط فأي عيشة هذه العيشة؟ يرى أحدهم تلك الثمار والثمرة هي الثمرة تشتهي أن تلامس تلك الشفاف فاكهة وثمار حولي شاقت واشتاقت هي لفمي فإذا ما ماذج هاريقي ازدادت شهدا من شهدي وهناك التقى بعضهم مع بعض وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون والله جل جلاله ينقل لنا الخبر وكأنك تراه وتسمعه صوتا وصورة بالحركة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم أحد أهل الجنة تكلم إني كان لي قرين في الدنيا كان لي صاحب أو كانت لي صاحبة يقول أئنك لمن المصدقين يقول لهم صدق انت ودائما ما نسمعها يقول لهم صدق انت محاضرات وأنت فاضي أصلا يقول أئنك لمن المصدقين مصدق أنت ندخل النار أئنا لمدينون يالله غفور رحيم الله غفور رحيم يتوب علينا قال هل أنتم مطلعون تريدون ترون ذاك القرين تعالوا وانظروا إليه أين هو الذي كان يقول إنك لمن المصدقين قال هل أنتم مطلعون فطلع وإذ بالناس تنظر وصديقه ينظر إليه أين؟ فاطلع فرآه أين في قصر آخر لا فاطلع فرآه في سواء جحيم قالت الله إن كت يقولت <تصفيق> الله إن كت لتردين لو أطعتك كان أنا معك في سواء الجحيم لمثل هذا فليعمل العاملون وكم من الناس من نجا من قرين سوء ومن قرينة سوء وكم منهم من نجت وكم منهم من ألحق بعضهم ببعض وكنت في الأردن وكان معنا في المجلس ثلاثة من النصارى الذين بدلوا بفضل الله جل جلاله وحده وأسلموا وأصبحوا دعاه لهذا الدين وفي مواجهة التنصير فذكر أحد القسيسين من العرب قس مليونير عنده من الملايين ومن أسرة مترفة جدا في غاية الترف قصور وخدم وحشم وكان في طريقه إلى التنصير ونشر النصرانية في بلاد المسلمين إلى أن جاء ذاك اليوم المحتوم وأراد الله جل جلاله أن ينقذه سبحانه فإذ ذاك القلب يقلب وإذ بتلك الشفاه التي كانت تثلث وتقول الله ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقول الظالمون علوما كبيرا إذ به يشهد أن لا إله إلا الله وبدل دينه وغير منهجه فكرة عاداه الكل واتخذوا اتجاهه موقفا ضد وموقف العداء اجتمعوا في الكنيسة ودبروا وخططوا كانت أمه وأباه من أشد المتشددين في النصرانية فوقفوا أمام وقفة الخصم والعدو حاكوا له اجتمعوا دبروا تآمروا حاولوا أن يثنوه ثبته الله جل جلاله حاولوا أن يكسروه حاولوا أن يغروه إلى أن انتهى به المطاف أن حرموه بطريقة أو بأخرى من هذه الأموال التي في حسابه لم يثنى ولم ينكسر عزمه حرموه من زوجته لم يرجع حرموه من أولاده لم يرجع ثواثرت البلاءات عليه البلاء تلو البلاء إلى أن اتخذوا قرارا صارما يريدون أن يجتمعوا به الأم والأب في حوار خاص جاءت الأم والأب وقالوا نريد أن نناقشك حاولوا ما استطاعوا ثبته الله إن قالوا كلاما رد عليهم بالآيات وبالقرآن إلى أن قالوا اسمع يا فلان أنت الآن تعادي المسيح وأنت وأنت ونخف عليك من النار سبحان الله ويحسبون أنهم مهتدون إلى أن جاءوا بإناء فيه بنزين وسكبوا على ملابسهم الأم والأب وقالوا هذه فرصة نهائية إما أن ترجع لديننا أو ننهي حياتنا وسوف تندم طول حياتك وسوف تكون أنت السبب في مقتلنا فقال لهما لا تفعل لا تفعل هذه أم أغلى مخلوق عنده وهذا أبوه أغلى مخلوق لكن الله جل جلاله أغلى فحاول أن يثنيهم عن فعلهما وهما ما زالا مصرين على هذا الفعل فقال لهما في النهاية يا أبتي ويا أمها أنتما تقولان ارجع المصرانية وبحثت في نفسي كلاما في القرآن أرد عليكم فوجدت قول الله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما فلن أطيعكما ولكني لن أنسأ وصاحبهما في الدنيا معروفا وسأصاحبكما في الدنيا معروفا فلا تفعلها وفي لحظة غيظ وغضب قام أحدهما وبدأ بالشرارة الأولى وبتلك الولاعة وبذاك القدح ثم إذ بي النار تضرم وتشتعل في الأب والأم حاولا إطفاءا النار حاول الإسعاف إذ بي بالأرواح تغادر الأجساد قبل أن يسعف مات احترق على الشرك إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة صبر وتجرع الغصص لكنه يعلم أن الله أغلى قل إن كان آباءكم، قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيقتكم. وأموال نقت وفتموا وتجارا تخشون كسادا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجاهدا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وأعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ما قال تحبونها قال أحب إليكم من الله فهذا الرجل أثبت عمليا أن لا أحد أحب إليه من الله ورسوله فكرم الغيظ حرموه من الأبناء حاولوا تعذيبه مع العذاب النفسي الذي يعيشه بعد فقد أمه وأباه لكنه تاب وثبته الله جل جلاله وفي كل يوم يقرأ القرآن ويشتاق إلى الجنان ويهرب من النيران إلى أن تصدى له أحد النصارى الغائضين أحد النصارى الحاقدين فتولاه بطلقات في صدره وفي رأسه حتى نقل في المستشفى في الأردن وقد عملت له إثنى عشر عملية ومن الناس ومن الناس من يشري نفسه باع نفسه ابتغاء مرضات الله بكم؟ إبتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد، فماذا بعت؟ والثمر رض الله، لا يستطيع بطل دخان، ولا يترك أغاني، هذا ترك أهله، وحرم أولاده، وحرم كل شيء. لكن بقي له الله جل جلاله وكفى بالله وكيلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لأجر هذا هناك سوف يتفرقون ثم يجعل الله جل جلاله هذه النقطة التي ينظر فيها أصحاب الجنة لأصحاب النار نقطة عظيمة ولحظة لا تنسى أبدا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وجدنا من خاف مقام ربه ونهى نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وجدنا إن المتقين مفازة وجدنا الأنهار فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وجدتم فوئن للمصلين الذين أهم عن صلاتهم ساهون وجدتم ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أتام يضاعف له العذاب وجدتم ولا يغتب بعضكم بعضا وجدتم فأذنوا بحرب من الله ورسوله لآكل الربا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله تبغى تروح المحاضرة وقالاتي اختلات تروحي تعالي نشوف السوق يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا هناك هناك نظروا إلى أقوام يعيشون حياة مختلفة ولباس مختلفة وفرش مختلفة وشراب مختلفة وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ما هو شرابهم هؤلاء القوم؟ وسقوا ماء حميما فقطع ماءه يتجزعون ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان جميع أسباب الموت موجودة لكن الله لا يأذن أن يموت ليذوق العذاب ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت أهل الجنة يتعجبون ما هو لباسهم سرابيلهم من قطران نحاس مذاب والله لو كان بلاستيك مذاب ما تحمل سرابيلهم من وتغشى وجوههم النار لباسهم قطعت لهم ثياب يقول الله فصلنا لهم ثياب الدنيا ما هي لعب يا جماعة الدنيا عمل قطعت لهم ثياب من نار يقول فصلنا لهم ثياب الثياب من النار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 ماذا يا ربي يسمعون في النار كلما دخلت ثمة لعنت اختها يسمعون صراخ وإزعاج وضجيج وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل الفرش يا رب هل عندهم فرش نعم يتفرقون في كل شيء في اللباس والفرش والشراب والطعام ما هي فرشهم يا رب لهم الله يقول لهم لهم من جهنم مهاد ينام على النار ومن فوقهم غواش من نار ما هذا؟ يا رب حتى لا نكون منهم لماذا جعلت هؤلاء يلبسون الحرير وإحداهن تلبس سبعين حلة سبعين طبقة يرى مخ ساقها من وراء الحلل وألبست هذه لباس من نار ومن قطران لما يا رب الإجابة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أي شيء يعجبها تشتريه بس أهم شيء يرضي الله فلبست في الدنيا ما يرضي الله فألبسها الله ما يرضيها في الآخرة أما تلك فلبست ما يغضب الله فألبسها الله ما يغضبها فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا أولئك يا رب لما يسمعون أصوات أزواجهم وزوجاتهم ويسمعون المنادي سلام عليكم ويسمعون صوتك يا رب وأنت تقول أحللت عليكم رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا وأولئك يا رب يسمعون الصراخ والعويل وتقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون يا رب لما هذا الاختلاف هؤلاء سمعوا ما يرضي الله في الدنيا فأسمعهم الله ما يرضيهم في الآخرة وأما أولئك سمعوا ما يرضي إبليس فلم ينفعهم إبليس سمعوا ما يغذب الله من أغاني وفحش وغزل وغيب ونميمة وكذب فاسمعهم الله ما يغضبهم إن الله لا يظلم الناس يا ربي أولئك على فرش بطائنها من استبرق وهذه فراش من نار ومن جهنم مهاد يا ربي لما هذه كانت تنام مرضية لربها جل جلاله أما تلك تنام والريموت كنترول بجنبها والجوال ورسائل الغرام والإنترنت بالشاتينج والمحادثة التي تغضب الله سبحانه وتعالى فجعل الله جل جلاله من نامت على ما يغضبه أن يكون فراشها ما يغذبها لأجل هذا قال الله عن أولئك إنهم كانوا قبل ذلك محسنين طيب أولئك يا رب وهم كانوا قبل ذلك مترفين كانت أي شيء تفغى تسويه وأي شيء يبغاه يسويه يشرب فشرب الدخان وشرب الخمر وشرب ما يغضب الله فأسقاهم الله سبحانه وتعالى من الصديد ويسقى مما إن صديد تجرعه ولا يكاد يسيره وأولئك شربوا ما يرضي الله من حلال طعامهم حلال مالهم حلال لا ربا ولا ولا سرقة ولا غش فسقاهم ربهم شرابا طهورا لأجل هذا يختلف عند الله جل جلاله من خشي الرحمن بالغيب ما قال من خشي الجبار ولا قال هو رحمن لكن لا بد تخشى بالغيب قال ولي من خاف مقام ربه جنتان لماذا خاف خشي إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لماذا خاف خشي ما فيها أمن لأنه لن يدخل الجنة إلا من خشي الرحمن سبحانه فهل تخشى الرحمن سؤال صريح هل تحس أنك وجاءك اتصال من زميلة أو من صديقة هل تحس أنك تفكد لحظة أن الله جل جلاله يراك وأنت تفتح الأنترنت على موقع ثم تفاجئ بصورة خليعة هل تحس أنك تثمادى أم هناك لحظة تفكر فيها أن هناك جنة وأن هذا العمل ستراه أمامك يوم القيامة هل تحسين وأنت تشترين الملابس الفاضحة المفتحة والعبايات المزركشة والضيقة والناعمة هل تحسين أنك وأنت قبل أن تحاسبي تفكرين أن الله سيسألك وأن سيتحدد لباسك في الآخرة على لباسك في الدنيا ولا عادي هناك. فأمَّا من طغى وآثار الحَياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأمَّا من خاف مقام ربه ونَهَى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لأجل هذا في الختام نقول أن أهل الجنة. هم أولئك المتقون الذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين حرموا أنفسهم من الشهوات في الدنيا لأنهم هم أكثر الناس حبا للشهوات لكن يريدونها تامة كاملة في الجنة لا يريدون شهوات تنقضي كما استعجل أكثرنا عليها إنها هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا أياما يدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم تعب الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم إذا أسخطت مولاك فلا تقلق من ذاك إذا أسخطت مولاك فما تقلق من ذاك وإن أخفقت مسعاك تلضيت من الهم تنطش وان من بكنا عشت بما انت البر وتعاص وتزور وتنقاد لمن غر وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة الابراء